بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاذ القارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليار وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنك فهد ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طرى الماء حملناكم الجارية لنجعلها لكم تذكر وتوم وتعيها أذنوا عيا فإذا رفخ في الصور لفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة فيومئذ وطعت الواقع شقة السماء، فهي يوم إذ واهية، والملك على أرجلها، ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية، يوم تعرضون له. فأما من أُوتِي كتابه به مِلِهَ فَيَقُولُ هَاؤُمْ قَرَوْكِتَابِهِ إِنِّي ظَنَّتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَالِيَةٌ كلوا وشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أُوتِي كتابه بشماليه، فيقول يا ليتني لم أُوت كتابياً، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. ما أغني عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يأمر بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم ذِكْرُ مُبِينٌ تُنْزِلُونَ وَمَا لَا تُنْزِلُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ولم يَنْعَمَ لَهُمْ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاللَّهُ أَحَدٌ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ حَسِينٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ 124. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 125. وإنه لحسرة على الكافرين 126. وإنه لحق اليقين 127. فسبح باسم ربك العظيم